باب باب باب باب هي <تصفيق> حلوه يا سعوديه فله انتي لوجوريه محروسه من شر العاد يا طيبه ويا حنيه حلوه حلوه حلوه حلوه, حلوة, حلوة, حلوة, حلوة يا سعوديه وش هالزين وش هالخفة لون العين ولون الشفة وش هالزين وش هالخفة لون العين ولون الشفة أجمل ما شفنا من العفة في الحلة والعوامية حلوة حلوة حلوه حلوه حلوه يا السعوديه بقرد بقرد بقرد يا ويا السعوديه فل انتي لجوريه ياك حل العين الرباني ووصف الجسم الغزلاني ياك حل العين الرباني ووصف الجسم الغزلاني الزين الظاهر دلاني حق صفوة والاحساء حلوه حلوه حلوة حلوة حلوة يا السعودية حلوة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا السعودية كل أنت لوجورية من شر العين يا طيبة ويا حني خفة روح وخفة طينة ما يملك اي عابر عينة خفة روح وخفة طينة ما يملك اي عابر عينة لا تسأل احصل من وين القديح والجارودية حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة يا السعودي حسن خلق وحسن العشرة من أمس لليوم وبكره حسنا خلاقه حسن العشرة من أمسه لليام وبكرة لا توقف تحسب للعشرة فرمي لي والسهاتية حلوة, حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة يا السعودية حلوة يا السعودية sem min sharr al ayn yaqimaw ya hanni ya يا الرايد حلو وموصوفة بالشال الاخضر ملفوفه يالرايد يا حلو وموصوفة لا تتحير هي معروفة بشوكة والداردية حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة يا السعودية بقى بقى بقى بقى بقى حلوة يا السعودية كل انتيله جورية من شر العين يا طيبة ويا حنية حلوة حلوة, حلوة, حلوة, حلوة, حلوة حرب وصافي لو يوسف صور دار الشاعر بوصافي لو يوسف صور مكافي كل دير الحلوة تتوافي أجمال أصوى الربانية حلوة, حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة يا السعودية حلوة يا السعودية محروسة من شر العين يا طيبة ويا حنية حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة يا السعودية للشاعر أبو محمد الناجي